وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهقا وننزل من القران وننزل من القران ما هو شفاء, ونلزل من القرآن ما هو شفاء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا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 قل لو كان معه آلهة كما تقولون كما تقولون اذا لبتوا الى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون عما يقولون علموا يسبح له السماوات السبع وَالْأَرْضُ ومن فيهم وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إن إنه كان حليماً غفوراً وإذا قرأت الْقُرْآنَ جَعَلْنَا جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنتن يفقه وفي آذَانِهِمْ وقرا وَإِذَا ذكرت ربك في الْقُرْآنِ وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وَإِذْ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رَجُلًا مسحورا انظر كيف ضربوا لك لمسان انظر كيف ضربوا لك لمسان فضلوا فلا يستطيعون سبيلا الله وقالوا اذا كنا عظاما رخاتا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 فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ متى قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا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 ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحمكم, يرحمكم او يشاء يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَادْعُ الَّذِينَ سَأَمْتُم دُونِهِ فَلَا يملكون اشفى الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسينة ايهم ايهم اقرب ويرجون رحمته ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب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 بلا بلايات إلا ان كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بلايات الا إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس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 اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لأم فسجدوا إلا إبريس قال أسجد لمن طينا قال أرايتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني, لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن لا إحتلكن ذريةه إلا قليلا قالت له فما تبعك منهم فإن جهنم, فإن جهنم جزاؤكم جزاء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 أَكُمُوهُ إلَى الْبَرِّ أَعْرَضُوا وَكَانَ الْيَسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِينُونَ أَيْحَسَفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَدْثِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِدًا ثُمَّ لَا تجدوا لَكُمْ وَكِيلًا فيه تارة مخرى فيرسل عليكم باصفا من الريح فيغرقكم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا الله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم, ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بامامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك, فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يقومون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة الأعمى فهو في ضل سبيله، وإن كانوا ليأتين الذين إليك لتفتري لتفتري علينا ضل، وإذا لتخذوك لقد كت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمُ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الصلاة الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وننزل من وَلَا ما هو شفاء خَسَارًا للمؤمنين ولا يزيد الضال على ونقى بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فارفكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا الله